الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي ل ا ض بالكلام ع ل ى ك ت ا ب قطع ا ل س ر ق ة و ذ ك أركان الركن الأول وركن الثاني وركن ر للسرقة المسروف السرقة ن أن الثاني ا ثلاثة الأول الثالث ا ا ل س ص ح ب د أ ن ا ب ا ل ل ك ا م ع ل ل ى ا ر ك ن الأول وهو المسروب فقلنا لابد له من شروط إ ذ ا توفرت فيه اعتبر الفعل س ر ق ة و إ ذ ا لم تتوفر فيه لم يعتبر ا ل أ م ر س ر ق ة الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا أ و ما ق ي م تبلغ ه ما ت قيمته ربع دينار فصاعدا ثم تكلمنا على ضوابط هذا وتصليلاته. والشرط ت ص ل ي ت ه و ا الثاني أ ن يكون المسروق ملكا لغير السارق ف إ ذ ا سرق السارق الشيء ثم انتقل إ ل ي ه ب إ ر س أ و غيره من ا ل أ م و ر التي تنتقل فيها ا ل م ل ك ي ة قبل أ ن يخرجه من حرزه ف إ ن ه لا يعتبر مسروقا أ و أ ن ه د ع ى ملكه بعد أ ن سرقه ادعى ل ملكه ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ما ي خ ط ع وقلنا إ ن دعوى ا ل م ل ك ي ة د ع و ة ع ا م ة تكون في كل شيء يمكن أ ن تقع فيه مثل هذه الدعوى ف إ ذ ا كان من المستحيل أ ن تقع فيه هذه الدعوى كما لو ادعى ملكيته ل إ ن س ا ن حر مثلا هذا لا يمكن يعني ما شابه هذا من الدعاوى لا تقبل هذه الدعوه ف إ ذ ا ادعى م ل ك ي ة المسروق وكانت ا ل د ع و ة محتمله م م ك ن ة ما دامت ا ل د ع و ة ممكنه ف إ ن ه فإنه لا تقطع يدك ل أ ن ا ل أ م ل ا ة تتناقل ينتقل الملك من إ ن س ا ن إ ل ى إ ن س ا ن وانتقال الملك لا يحتاج لزمن طويل ينتقل الملك ب ل ح ظ ة يكون الشيء ملكا لك في الصباح وبعد ساعه لا يكون ملكا لك في ا ل ظ ه ي ر ة قد لا يكون ملكا لك في المساء قد لا يكون ملكا لك بعد د ق ي ق ة قد لا يكون ملكا لك فحينما يدعي انسان ملكيته ل ل أ م ر المسروق فاننا نقبل هذه ا ل د ع و ة ولا نقبل هذه ا ل د ع و ة في تمليكه للمال ادعى ان الذي سرقه ملك له هذه ا ل د ع و ة تسقط عنه حد القطر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ن ا أ ن ن ذ ر ا الحدود بالشبهات ف إ ذ ا ادعى الانسان ملكيته لهذا الشيء المسروق ف إ ن هذه ا ل د ع و ة توجد ش ب ه ة تسقط عنه حد ق ط ر ولكن ليس م ع ن ا هذا أ ن ما يدعي ملكه من المال قد صار ملكا له الأصل في المال للإنسان المسروق الدعوة مملوك ولكن أنه في منه هذه توجد ش ب ه ة تسقط عنه حتى القطع ثم ذكرنا بعد ذلك فروعا لهذا وتفصيلات الشرط الثالث من الشروط التي لا بد من توفرها حتى يكون المسروق مسروقا يوجب القطع أ ل الا توجد فيه شبهة أ توجد فيه ش ب ه ة الشرط ا ل أ و ل أ ن يبلغ نصابا وهو أ ن يبلغ اروع دينار فصاعدا والشرط الثاني أ ن يكون ملكا لغيره والشرط الثالث أ ل ا توجد في المسروق ش ب ه ة سواء كانت هذه ا ل ش ب ه ة في الملك أ م كانت ا ل ش ب ه ة في الفاعل أ م كانت ا ل ش ب ه ة في المحل ا ل ش ب ه ة في الملك كمن سرق مشتركا بينه وبين غيره وقد مر معنا في الدرس الماضي أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كانت له ش ر ك ة في فإن في شيء فإن شركته تكون ك لو جزء أجزائه من م ا ل لو كانت ا ل ش ر ك ة بين الناس تعين مكان الملك لكل واحد منهما تقول مثلا هذا نقول مثلا هذا السيف مشترك بين زيد و ع م ر نصفه ا ل أ س ف ل لزيد ونصفه ا ل أ ع ل ى ل ع م ر لو كان يقع مثل هذا فالذي يسرق يكون قد سرق بالغيره يقينا ما هذا في شكل هذا ولكن ا ل ش ر ك ة ليست كذلك كل جزء من أ ج ز ا ء السيف يعتبر مشتركا بينه وبين شريكه وبناء على هذا فانه حينما ي س ل ق شيئا مشتركا هذا الاشتراك يوجد ش ب ه ة تسقط عنه الحد ليس الشركة ليست حراما وقد أكدنا على الجنس الماضي في معنا حراما أن أكدنا هذا هذا وقد كونه يسقط ا ل ح د شيء وكونه يصير مباعا شيء آ خ ر نحن نتكلم ا ل آ ن هل هذا الفعل يعتبر س ر ق ة توجب حد القطع أ م لا يعتبر س ر ق ة توجب حد القطع بغض النظر عن الضمان بغض النظر عن ا ل ح ر م ة بغض النظر عن التعذير هذه اشياء أ خ ر ى سنتكلم عنها وهي م ع ر و ف ة بالبدايه فالشبهة ف قد تكون المن ا ل تكون وقد ش ب بالفاعل كمن أ خ ذ مالا على ص و ر ة ا ل س ر ق ة يظن أ ن ه ملك له أ و أ ن ه ملك ل أ ص ل ه فظنه هذا يسقط عنه ع د ا القطع وقد تكون ا ل ش ب ه ة في المحل المسروق ك ث ر ي ق ة لابني مال اصولي او أ ح د الاصول مال فرع من فروعي ف إ ن هذه ا ل ش ب ه ة تكون م س ق ط ة للحد ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله فلا قطع ب س ر ق ة مال أ ص ل للسارق و إ ن علق وفرع إ ذ ا الاصل سرق مال الفرع ما ي ج ب ا ل ق ط ر أ و العبد سرق مال سيده قال لما بينهما أي ما بين ه م الاصل أي بين ما ا أ ص ل و ل لما ل ف ر ع ا بين أ والفرع من الاتحاد وما بين العبد والسيد م نقل شبهة ا س ت ح ا ق ذقل ا ل إ م ا م بن المنذر ا ل إ ج م ا ع على أ ن العبد لا يقطع ب س ر ق ة مال سيده وقولنا ا ل أ ص ل والفرع يخرج سائر ا ل أ ق ا ر ب ف إ ذ ا كان ا ل س ا ل ق قريبا ل ل م س ل و ق منه لكنه ليس أ ص ل ا ولا فرعا ف إ ن ه يقطع به وكذلك يقطع الرجل إ ذ ا ترق من زوجته و ا ل ز و ج ة إ ذ ا ت ر ق من زوجها لعموم ا ل آ ي ة ا ل س ا د ق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا ولعموم ا ل أ خ ب ا ر ا ل و ا ر د ة في هذا الموضوع ولم يستثن منها الزوجان استثني منها الأصل والفرع بينهما من الاتحاد واستثني منها العبد مع السيد لما بينهما من التحقاط من من مع المنفعه وبقي ب ق ي ة السارقين على الاصل أ ص ل لنحن ل أ أ ن ن الا نقطع ا أ ص ل في م ل فرعه و ان ل ل أ أ ص ن نقطع ا الفرع في ما ل أصله ونقطع العبد في مال、سيده. إلا أن سيده ونقطع ما في ذكرناه أ خ ر ج العبد مع السيد و أ خ ر ج الفرع مع ا ل أ ص ل و ا ل أ ص ل مع الفرع فبقي ما سوى هؤلاء على ا ل أ ص ل لابد من قطعهم من ج م ل ة ا ل ش ب ه التي تسقط حد القطع ا ل س ر ق ة من بيت مال المسلمين لكن ا ل س ر ق ة من بيت المال لها أ ح و ا ل م ت ع د د ة ت ا ر ة تكون فيها ش ب ه تسقط حد القطع و ت ا ر ة لا تكون فيها شبهه تارة تكون ف ي ا شبه تجعل ا ل م أ خ و ذ ه لا تتوفر في ا ل م أ خ و ذ بهذه الشبهه ة شروط ر و ص ي ت أو شروط كونه م س ر و ق ة بيت المال ا ل أ م و ا ل التي فيه إ م ا أ ن تكون م ف ر و ز ة ل ط ا ئ ف ة واما أ ن لا تكون م ف ر و ز ة ل ط ا ئ ف ة ف إ ذ ا كانت أ م و ا ل بيت المال م ف ر و ز ة ل ط ا ئ ف ة كذوي ا ل ق ر ب ة و ا ل م ت ا ك ي ن أ و ما شابههم مفروزة لطائفة طائفه للفقراء ل ل غ ا ر ب ي ن مفروزه ل ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة ممن يستحق هذا السارق إ م ا أ ن يكون منهم و إ م ا أ ن لا يكون منهم ف إ ذ ا سرق من بيت المال مالا مفروزا ب ط ا ئ ف ة ليس منهم السارق ليس من أ ف ر ا د هذه ا ل ط ا ئ ف ة ف إ ن ه يقطع ل أ ن ه لا ش ب ه ة له في هذا المال فرزن المال للغارمين وكان هو ليس من الغارمين فسرق من هذا السهم هذا ي ق ط ع ل أ ن ه سرق مالا لا ش ب ه ة فيه نهائيا هذه ح ا ل ة ف إ ذ ا كان من أ ف ر ا د هذه ا ل ط ا ئ ف ة لا يقطع ل أ ن ه سرق مالا له فيه حق يعني هو شريك في هذا المال الذي ف ر د ل أ ن ه من أ ف ر ا د ا ل ف ئ ة التي فرز المال لها ف إ ذ لم ي ف ر ا ل م ا لم ا ل ا ل غ يفرز ر م و المال, المال غير مفروز إذا كان ه حق في ا ل قطعة و المال ح د ة أو ت ة واحدة على هيئة واحدة إذا كان ا حق على له ل في المسروق كما المصالح سواء كان السادق غير ن ا ً أم ف ق ي ا ً لأن أ م و ا المصالح تاركاً ل ص ت ر ف ل ل ف ق ر ا ء و ت تصرف, للفقراء تصرف للأغنياء بشروطهم أموال بيت ا ا للأغنياء أموال المال ر بشروطهم المرصود للمصالح ت ا ر ة تعطى ل ل أ غ ن ي ا ء و ت ا ر ة تعطى للفقراء ف إ ذ ا أ خ ذ من هذا المال المرصود للمصالح أ و المال المرصود للصدقات وهو فقير إذا إذا هذا كان المال مرسود للمصالح قد هذا المال غنيا وقد بقيرا وأما إذا كان المال مرسودا يكون يكون مرسود مستحق وقد قد للفدقات طبعا ما يستحقه إ ل ا إ ذ ا كان فقيرا ف إ ذ ا كان المال مرصودا بالمصالح سواء كان غنيا أ و فقيرا أ و كان المال مرصودا بالصدقات وهو من الفقراء ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا يقطع في الحاله ة الأولى ل أ ن ح ق ا في هذا ا ل م ا ل المال فإن م ر ص و د ل ل م ممن ا ح يستحقه وهو هذا المال فلا يقطع سواء كان غنيا ام كان فقيرا و أ م ا في ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة فالمال رصد للصدقات وهو فقير يستحق هذه ا ل ص د ق ة فاستحقاقه لمال المصالح أو استحقاقه لمال الصدقة اورث س ت ح ق ق الصدقة ا لمال ه أ ش ب ه ة تسقط عنه حد القطع ومره ث ا ن ي ة أ ؤ ك د حتى لا يلتبس ا ل أ م ر عليكم لانني وجدت في بعض الحالات ا ل م س أ ل ة اكررها عشرات المرات ومع هذا تلتبس كونه أ س ق ط الحد ليس م ع ن ا ذلك أ ن ه أسقط الحرمة أو اسقط ل ح ر م ة أو أ التعذير ب ك ا ف ة أ ن و ا ع ه على اختلاف المذاهب الفقهيه ة ف ي فيه ك و ن ه أسقط الحد ش ء و و ك ن حرام شيء آخر. نحن آخر الآن نتكلم شيء عن ا ل ح ا ل ة التي يسقط بها العدل ا على ا ل ح ا ل ة التي تسقط بها ا ل ح ر م ة نعم وهذا إ ذ ا كان من المسلمين أ م ا إ ذ ا كان مثلا من الذميين ا لا ذ ي ن ل يستحقون شيئا من بيت المال ف إ ن ه يقطع على كل حال من ا ل أ ح و ا ل و إ ل ا ب أ ن لم يكن ممن يستحق المال المرصود للمصالح أ و لم يكن من الذين يستحقون المال المرصود للصدقات ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقطع ل أ ن ه لم تعد توجد في المال شبهه تسلط عنه حتى القطع إ ذ ن باختصار أ و ب ق ا ع د ة م ج م ل ة ب ا ل ن س ب ة لبيت المال بيت بيت نصيب فيه المال مال المال إذا كان للسارق نصيب في هذا المال ف إ ن هذا النصيب يورث شبهه تسقط عنه ح د القطع في ث ل ق ت ه و أ م ا إ ذ ا لم يكن له نصيب بحال من ا ل أ ح و ا ل في بيت المال ب أ ن كان ممن لا يستحق أ خ ذ هذا المال ف إ ذ ا أ خ ذ ه ف إ ن ه تقطع يده على العامة التفصيلات التي ذكرنا. إن كان المال لطائفة للمصاجح ذكرنا كان مفروضا كان كان إن أو أو م ر ص و د الامور صدقة ص د ق ت يستحق وهو هذه فقير الصدقة ن ا ل أ م ا ل ع ا م ة التي تشبه بيت المال ولكنها تختلف عنه ا ل م ت ا ج د مثلا هذه يطرقها كل إ ن س ا ن ليست كالبيوت ولكنها أ ي ض ا م ح ر ز ة ما تجوز السرقه منها فإذا سرق الإنسان باب المسجد هل يعتبر فيه ش ب ه ة قال ما تعتبر فيه ش ب ه ة ل أ ن باب المسجد أ ف ض ل ودعا ل ن ج د احصانه و إ ح ر ا ز ه وصيانته ف إ ذ ا ت ر ق باب المسجد مع كون المسجد مطروقا ومع أ ن المسجد ملك لانه انتقل من م ل ك ي ة البشر إ ل ى ملكيه ة ا ل ل ط ب ع الله طبعا هذا ك ه م ك ل ل تعالى ولكن حينما المال نقول الموقوف اتقل الملك هذا من المال إلى الله مش معنى ل ك أن ل ل لم ه م يكن الملك د ا ق ب هذا الله ا د ك ولكن ه ذ الذي ا م ل ل ك ا هو لله تعالى ملكه الله لعباده بالطرق ا ل م ش ر و ع ة قال إ ذ ا اشتريت بسلعة ل تصير م ك ا ل ك مع أن في ا ل ح ق ق ي يملك ة ل ل ه ت ع ا ل ى ص ا ر هذا ا ل ملكا ق لك له م خاص ف إ ذ ا وقف ا ل إ ن س ا ن المال المملوك ف إ ن هذا المال ينتقل من م ل ك ي ة ا ل إ ن س ا ن الخاصه ة ملكية إلى ل ل ا ت ع الى ا ا ل ع ملكيه ة ن ق و م ل الله على ل ل معنى م أن ك ة الخاصة قد رفعت ع ن و إ ل الله فهو م ك ل تعالى قبل العامه و و ق ت ب د ل و ق ت ف ر ا ا د ن ن ب أ صار ملكا العبد رفعت ملكية لله أي أن ملكية العبد الخاصة قد رفعت فالمسجد ليس ملكا ل أ ح د من البشر ما توجد فيه م ل ك ي ة ع ا م ة ولكنه مع ذلك محسن ومحرز ما يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يسرقه ل أ ن الله تعالى أ و ج ب ا ل ق ف ع ة على ا ل س ر ق ة من المال المحرز وسنتكلم مسروق مسروق من تختلف كل على الحرز بعد قليل الإحراز تختلف من من من مسروق إلى بعد مسروق وحرز آخر كل شيء يناسب ويختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف يعني من حيثيات م ت ع د د ة يختلف سنتكلم عنها ا إن ل ل ه بالتفصيل قال فيقطع ب س ر ي ق ة باب المسجد وجذعه أي ذلك عمود من أعمدة ا ل م س ج د ن ع م أما الحصر الباب ه ذ ا من تحصين أجل المسجد وجذع ل ا من أ ج ل الاعمار يمكن للناس أ ن يصلوا على التراب ويمكن ان, يصلوا على يمكن أن يصلي على ا ل ح ص ي ر ة ويمكن أ ن يصلي على السجاد هذا شيء يضعه الناس من أجل م ص اجل ل ح ه م من أ مصالحهم يضع الناس حصيرة في الناس المسجد ح ص م ليس ن بناء أجل المسجد أما لماذا ب ب ا لولاه يتحصل لماذا يوضع السجاد في المسجد يوضع من أ ج ل مصالح المصلين ل م ص ل ح ة المصلين ليس لمصلحة المصلين الحصير وليس ض ع في ا م لمصلحة م س ج د ل ل ص ا ن و ل ي ل م ص ل ح ة المسجد يختلف عن الباب عن وعن قال وبناء على هذا لو سرق ح ص ي ر ة من حصول المسجد أ و سرق قنديلا من القناديل التي يسرج بها للمسجد مما يعد للاستعمال وليس ل ل ز ي ن ة م الانسان يعد ل ل ل ا له فيه مصلحه ة ل مصلحة كونه يصلي عليه ويستفيد منه صار هذا شبهه تسقط عنه حد ا ل ق ط ر ل أ ن هذا ما عمل لمصلحه المسجد وانما عدم لمصلحه المصلين بخلاف, بخلاف السجاد الذي يوضع فيه للزينة وليس من أجل مصلحة المصلين من في أ ش ي ا ء توضع ل م ص ص ل ل ح ا ل ي ن ما يفرش ب ه المسجد حتى لا م ص ل ي على الرخام البارد مثلا يوضع, يوضع السجاد ح ص ي يوضع ر ا ل ما يحتاج إ ل ي ه الناس هذا للمسلم فيه حق فصار ك أ م و ا ل بيت المال لكن كما ترون في ا ل ن س ج د توضع سجاده فوق السجاد موجودنا في مساجدنا يوضع سجاد متحرك فوق السجاد ا ل ث ا ب ت هذا ما يوضع ل م ص ل ح ة المصلين و إ ن م ا يوضع ل ل ز ي ن ة يوضع للزينة هذا الذي يوضع للزينه ة ي ل إ ن ن س ا حق ف ي ه و للانسان ذ ك ق ل ل ا م ق من أصحابنا إذا د الموضوع ل ل ز ي ة يقطع يوجد موضع به هذا ما ل ص حق ة المظلين وإن للحفاظ على السجاد الذي وإن موضع على في ط ب ة الأولى وما شابها هذا من الأمور التي توضع من فيه المسجد للزينة إذن ن تكون ا المسجد ك أمور في ل م ص ل ح ة المسجد لا يقوم المسجد بدونها كجدران المسجد و أ ب و ا ب ه ونوافذه وهناك أ ش ي اشياء ء هذه بها هناك يقطع أ توضع في المسجد ل م ص ل ح ة المصلين كالحصير الذي يوضع فيه أو يوضع السجاد الذي يوضع فيه حتى يقي المصلي ة من حر الصيف أ و برد الشتاء هذا لا يقطع به ل أ ن له فيه حقا بالاستعمال فهذا الحق أ و ر ث ش ب ه أسقطت عنه ح د ى القطع وهناك أ ش ي ا ء توضع في المسجد للزينه ة ذ ه ل ي س له فيها حق وضعها ص ا ح ب ه ل ت ز ي ن المسجد وليس من أ ج ل أ ن يرتفق بها المصلي هذه ترقها حكمها بها ترقها إذا الجذوع إذا الأبواب والتواري والنوافر ويقطع يكون كحكم وحكم نعم و أ م ا المال الموقوف إ ذ ا كان المال موقوفا على غيره إذا كان المال م و و ق فهو ا ع ل ي ف الذي يستفيد منه ما يسرقه هذا يعني هو الذي ينتفع به و أ م ا إ ذ ا كان موقوفا على غيره ف إ ن ه يسرقه فهل كون ا ل م ا ل قد انتقل من ا ل م ل ك ي ة ا ل خ ا ص ة إ ل ى م ل ك ي ة الله كما ذكرنا قبل قليل في المسجد يجعل في سرقته شبهه ت س ق حقا لا هذا مثل المسجد تماما إ ذ ا كان المال موقوفا على غيره صار كالمال الموجود في بيت المال والمرصود ا ل ف ق ر ا ء والسارق ليس من الفقراء فانه إ إ ن ه يقطع وكذلك ذ ك ا المال موقوفا على طائفة معينة من الناس فجاء إنسان على ليس معينة من من ذ هذا ه فإنه الطائفة المال وسرق يقطع به وإن لم يكن للمال مالكون يكن لم للمال خاص لأن الموقوف عليهم صار الخاص. هنا عندكم فرع ب ا ل ن س ب ة ل أ م الولد إ ذ ا سرقها ف إ ن ه يقطع بها لا داعي للتفصيل فيه ل م ا يجد ع ن د ن ا أم و لا د ل الرابع نتقلل ثلاثة、شروط. الشرط ش شروط ر ط الأول أن ي ك و ن المال ربع د ي ن ا ا ر ص عندنا د ا فإذا ك أقل من ربع ي ر ف ل ا قطع فيه ا ل ش ر ط الثاني أن يكون ك م ل الشرط غ للغير ي يكن إليه فيه ر السرقة ه له ملكه فإذا ذكرنا ملكاً كان ملكاً له انتقل ملكه إليه أثناء كما كانت لم بأن أو أو ب ه فإنه يسقط ق ط حد ا ل ما يعتبر مسروقاً يعتبر ل ش الثالث ان لا يكون في المال شبهه تسقط الحد ك ا ل س ر ق ة من بيت مال المسلمين فيما فيه ش ب ه ة للسالق على التفصيل الذي ذكرناه وطبعا هذا مع ا ل ح ر م ة والكلام الذي ذكرناه قبل قليل الشرط الرابع أ ن يكون المال م ح ر ز ا ف إ ذ ا لم يكن المال م ح ر ز ا فلا يقطع السالق في سرقته أ م ا كونه م ح ر ز ا فقد دخل فيه ا ل إ م ا م ابن المنذر تجمع اجمع العلماء على أن المال إذا لم يكن محرزا فلا لم يكن قطع بسلقته وذلك لما رواه أ ب و داود مسند ت الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في شيء من الماشيه ة إلا فيما ا آ و الا م ر ح أي فيما كان محرزا بمراحه فإذا في في كانت الماشية البازية تركها البر وجاء ا ل إ ن س ا ن وسرقه السرقه حرام و لكنه لا يقطع بها ل أ ن ه ا ليست م ح ر ج ة ف إ ذ ا لا بد من الحرز حتى, حتى يعتبر الشيء المسروق م س ر و ق طيب كيف يكون الحرز كيف يكون الحرز, الحرز اما ل ح ز إ أ ن يكون ب ا ل م ل ا ح ظ ة كما لو كان ا ل إ ن س ا ن ج ا ل س في الشارع وبين يديه هذا ا ل م ذ ي ع وهو ينظر إ ل ي ه يراقبه هذا حرص ل أ ن ه في الشارع كيف يحرزه ا ل إ ح ر ا ج لا يكون إ ل ا بمراقبته ي ع ن يضع ي يده عليه ل أ ن ينظر إ ل ي ه ن ع م إ م ا ب ا ل م ل ا ح ظ ة واما بموضع محصن, محصن. والتحصين يختلف من مسروق إ ل ى مسروق على ما سنذكره إ ن شاء الله طيب إ ي ش الضابط في ا ل م ل ا ح ظ ة وفي ا ل ت ح ص ي ن تريد ضابطا قال الضابط في هذا هو العرف الضابط في هذا هو العرف ل أ ن ن ا لا نستطيع أ ن نجعل ضابطا عفوا ل أ ن ه لم يوجد لا في ا ل ل غ ة ولا في الشرع ضابط ل ل ح ذ ف ا ل س ل ق ة وعندنا ق ا ع د ة ف ق ه ي ة ع ا م ة احفظوها كل ما لا ضابط له في ا ل ل غ ة ولا في الشرع يرجع فيه الى ع الشرع ر ف في في كل لا له اللغة ولا ما في ضابط فيه يرجع إ العرف إ ذ ا وجدنا ضابطا في ا ل ل غ ة فضابط ا ل ل غ ة محكم ضابط ا ل ل ل غ ة محكم أ ن الله تعالى تعبدنا ب أ ن نفهم كتابه و س ن ة نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن نفهمه حسب قوانين وقواعد ل غ ة العرب ف إ ذ ا لم نجد ضابطا في ا ل ل غ ة وجدنا ضابطا في الشرع فاننا نعمل بالضابط الشرعي اللغة ولا ضابط ل و في الشرع يرجع به الى العرب مثل احياء المواد, إحياء المواد هو ضابطه؟ الذي يضبط الاحياء هو العرب مثل القبض القبض في المبايعات اذا كبايع اثنان انا حينما ابيع كتابا ما هو ضابط القبض لانه لا يجوز للمشتري ان يبيع م ش ت ر ا ه قبل ه أ ن يقبضه نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كيف يكون القبض ا ل ق ب ض يختلف حينما أ ب ي ع ك جملا ً ليس كما أ ب ي ع ك ش ا ا ً وحينما أ ب ي ع ك ش ا ا ً ليس كما أ ب ي ع ك كتابا ً وحينما أ ب ي ع ك كتابا ً يختلف القبض فيه عن القبض في البيت و ا ل ع م ا ر ة أ و ق ط ع ة ا ل أ ر ض يختلف القبض فما هو فيه م قال الضابط فيه ا ل ع ر ب وكذلك هنا ا ل أ ح ر ا ز تختلف باختلاف ا ل أ ع ر ا ب فيرجع فيها إلى الى ع يعد مضيعة ر ف الإمام الغزالي قال بما لا يعد صاحبه م ضبط ت يكون ا ل م محرزة؟ ا ل ع ل الإمام الغزالي ضابط قال الضابط ألا له مثلا لو ضابط صاحبه مضيعا فيه يعتبر أ ن إنسان عنده قطعة من الماء ثمنها الماء قطعة مليون دينار هذا يعتبر مضيعا ل أ ن العقلاء جميعا في كل بقاع ا ل أ ر ض باختلاس ا ل أ ز م ن ة و ا ل أ م ك ن ة ما يلقون ق ط ع ة ماء ثمنها مليون دينار في ف س ح ة الدار هذا ليس حزا لا صاحبها يعتبر مضيعا لو سرقها إ ن س ا ن من ف س ح ة الدار ما يقطع بها ل أ ن ص ا ح ب ة ا الزعترى في الحفاظ عليها هذه حتى في البيوت في ما توضع أ ص ح ا ب ه ا يضعونها في أ م ا ك ن محصنه وبعض الناس يضعها و في ا ل م ف ا ر ف في أ م ا ك ن خ ا ص ة ي س ت ا ج ل و ن لها خزائن خ ا ص ة تشرف على حمايتها ا ل د و ل ة من أ ج ل أ ن يحرزوا فيها مثل هذا المال مثال لو كان عند ا ل إ ن س ا ن شاه اذا وضعها والله الدار في فسحة حرزها أين ي ض ع وضعها ي يضعوه في ف س ح ة الدار لكنه لو ل أ ق اذا ه ا الشارع في الشارع, الشارع ه ه ليست ل محرزة ك ن في فسحة في الدار فإذا ألقاها الشارع محرزة يعتبر مضيعا لكنه إذا وضعها في ف ص ح ة الدار ما يعتبر مضيعا ف ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله تعالى جعل لنا ضابطا قال هذا الضابط الحرز يكون الشيء حرزا إ ذ ا لم يعد صاحبه مضيعا فيه. طبعا هذا يختلف باختلاف المال باختلاف الزمان باختلاف المكان ولذلك قال ا ل إ م ا م أ ب و الحسن الماوردي رحمه الله تعالى الاحراز تختلف من خمسه ة أ و ج اوجه ل بالنسبة أ ح ر ا لنفاسة المال الذهب يحرز في مكان والفجر يحرز في مكان آ خ ر لا هذا يوضع في مكان هذا و لا هذا يوضع في مكان هذا في زمان, الخوف تكون بصفة وفي زمان الامن تكون في زمان الخوف يقفل زمان زمان الأمن الأمن الأحراج تكون بصفتين نترك بيوتنا دون أن ن أغرى في الانسان أ ب و ب و م ما زمان ش ي في يقفل نخاف الخوف ولكن ل إ ا ل أ ب و ا ب ويضع وراءها أ ش ي ا ء من أ ج ل تحصينها ويجلس معه أ ق ر ب ا ء ه في البيت حتى يحفظه ف إ ذ ا يختلف ا ل ح ر ظ باختلاف الزمن من ا ل أ م ن والخوف ويختلف الحرز باختلاف والنهار ما في الليل والنهار ويختلف الحرز باختلاف الليل والنهار لا يعتبر حرزان في النهار, في النهار إذا خرج إذا مثلا الانسان في بلاد ا ل أ م ن م ث ل الم أ نذهب إ ل ى م ك ة و إ ل ى ا ل م د ي ن ة تجد صاحب الدكان يسدل ا ل س ت ا ر ة على دكانه وكل السلع م ع ر و ض ة ولا أحد يسرق م احد أ يسرق ربما يوجد السارق لكن ل و مسجد تقع يده ي خ ا ف الناس ما يسرقون ويعتبر هذا حرزا يعتبر هذا حرزا في النهار لكن في الليل لو أ ر خ ى ا ل س ت ا ر ة يعتبر حرزا لا ولكن نجد الناس في الليل يقذفون الدكاكين م ا تجدون هذا ا ل آ ن في متى حتى هذه ا ل س ا ع ة في الليل يقذفون الدكان ل أ ن إ ح ر ا ز ه ا يكون ب إ غ ل ا ق ه ا لكن في النهار يلقي عليها ا ل س ت ا ر ة بعض ا ل أ ش خ ا ص قطعه تضع... خشب م ع ت ر ض ة في الباب يفهم الناس جميعا أ ن صاحب الدكان إذا موجودا فيها فلا أ ح د يقترب منها هذا يعتبر حرزا ا الإمام الموردي الله قال حراز بالنسبة لنفاة المال وخصته بالنسبة لساعة البلدة وضيقها بالنسبة إذن ذلك هذا للأمن تختلف رحمه وخصته والخوف أو أو وغير والنهر تتاهل لعدل نعم السلطان السلطان ذكر وبناء على هذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى صوراً من ا ل أ ح ر ا ز قال ف إ ن كان بصحراء أ و مسجد ل ا ء على ما ذكرناه من الضوابط الاجماليه إ ج م ل قال الآن تفصيل ي ة إذا كان بصحراء أو م د د اشتلط ا و ل ح ن بأن يداوم ع ى مراقبة ا ل ش ء الذي م ع فإذا إنسان هذا المذيع يؤخذ كان مثلا بالصحراء وصال الضقاء ما يلاحظه جاء إنسان هذا يتكلم معه معه حرام وضعه ولكن ما يقطع به ل أ ن صاحبه فرط في ا ح ف ا ظ عليه ف إ ن كان بصحراء او مسجد اشترط ي دوام لحاظ و إ ن كان بحصن كخان وبيت وحانوت كفى لحاظ معتاد م و ض ر ص ي ل ة وقته ينظر إ ل ي ه يكفي أ ن يلاحظه اللحاظ المعتاد ي ع ن هو موجود ف ي تحت رعايته هكذا نقول فلان يرعى هذا الشيء و إ ن لم يكن في كل لحظه ينظر اليه ل أ ن وجوده في الشارع يختلف عن وجوده في البيت أنا لا يعقد أني أكون في البيت أو أكون في وطول ما وطيلة الوقت أنا أنظر أجمت النظر إليه أن يأتي الحانوس لكن النظر لا البيت الوقت المدهاء مثلا الذي حفاظ الشارع البداهة إذا ما لابد السارق وقتا الاستهتار بالمال وطيلة إلى عليه إليه يعقد في في يريد في في طبيعي ويأخذه يولد في الناس الحرز ن ن ا السلقة س ن قلنا ل ا ح يختلف باختلاف المحرز قال ا ل ا ص ط ب ل حرز للدواب وليس حرزا ل ل آ ن ي ة ا ل ن ي ة النفيثة في الإصطبل أ والثياب يضع فلو ي ا ص ط ب ل ل ف جاء المص وسرق حصانا من ا ل ا ص ط ب ل هذا يقطع ل أ ن ه سرقه من حرز مثله وعرصه إ إذا ن م ا و ض ثيابا في ا ب ل ص وجاء وثبقها الثالق ر دار وصفتها حرز انيه وثياب بذله لا ق ي م ة لها أ م ا الثياب التي ق لها قيمه اين توضع, توضع في الخزائن ولذلك قال لا حلي ونقد وعرصه دار وصفتها حرز ا ن ي ة وثياب بذله لا حلي ونقد ل أ ن الحلي والنقد ة ما يوضع في ع ر ف ة الدال و إ ن م ا يوضع في الخزائن قال ولو نام بصحراء الصحراء ما يلاحظ ولو على أو ثوب وفي ولكنه مسجد نام نام أو توسد مسجد عليه على توسد متاعا قال هذا محرز كونه وضع ر أ س ه علي هذا محرز ف إ ذ ا جاء اللص ج وسرقه من تحت ر أ س ه ف إ ن ه يقطع بهذه السرقه من م حرز ث لانه ه لأنه إ ذ أراد أ ينام يعمل يوجد ن ماذا لا ع د و سرقه ي يضع ل إلا ة أن أ أو س جسمه س ه عليه يضع عليه فإذا ر من حرز سرقه من تحته قطع وذلك لما مثلي وأصحاب السنن مختلفة ف ابن الله نام عنه أمية رضي ف ي ا ل م س وتوسد ج د رداء له فجاء ل صفوان إلى ل ا ن ب يا صلى ل ل عليه وسلم ه م ف أ رسول ر الله صلى الله عليه ل و س ما بقطع ق يده ف ل ص ف و اردت ن يا س و ل الله ما أ ر هذا يعني أ ن ا ما أ ر د ت أ ن تقطع يده ب س ر ق ة رداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا ل كان قبل هذا بعد أ ن ي ر ف ع ا ل أ م ر إ ل ى القاضي ت ه ا خ ل ه ى قال و انا سامحته به ما, ما أردت هذا أو سامحته هذا أردت أو ووهبته له فقال ه النبي عليه الصلاه ة ل كان قبل هذا؟ قبل أن أن قبل قبل به بعد هذا تأتي أتع والسلام ث ب ت ت سلق أ م م ا ق ا فالنبي الصلاة ا ض ي عليه خلص ل و قضى بقطع يدي يده. إذن على المتاعب فقطعات يدي يده الصحرائي يعتبروا أمنوموا إذن ف إ ذ ا كان حرزا في الصحراء ففي البيت من باب ه أولى في اولى ب بابه أو أ طبعا ف إ ذ ا انقلب عنه هنا ينقلب م فزال عنه ما يعتبر محرزا فاللص إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسرق ينتظره حتى ينقلب عنه ويسرقه حتى, حتى لا تقطع يده نعم فلو انقلب فزال عنه فلا يكون محرزا ا ل ق ص ا ل أ ف ق ى إ ذ ا س ل ب ه متعمدا يعني ربما ما ق ر أ ت ق ص ة الفقيه ل ص ا ظ ر ي ة ا ل ف ا ل ذ ي تكلم عنها امام ابن ا ل س ك ي في الطبقه أ ك ب ر علماء العصر في عصرنا هذا ما يعرف جزءا من معلوماته ولكن معاصي فاسق ما في تلازم ما بين العلم وما بين ا ل ط ا ع ة والتقوى ولذلك أول ما ب ث ل العلم ث ة وعد منهم ا ن ب ي ي ه الصلاة ا ا ل ل و س ع امر ل ا الله فاسأل الله تعالى أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا العلم لم بعلمه يجعل م ينفع أن أ حجة حجة خطير قد يستعمله ا ل إ ن س ا ن فيما ي ص ح وقد يستعمله فيما يفسد فعالم بعلمه لم ي ع م ل معذب من قبل عباد الله ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يسدح أ ح و ا ل ن ا و أ ن يجعل علمنا ح ج ة لنا لا ح ج ة علينا و أ ن يتغمدنا برحمته و أ ن يرعانا بعنايته و أ ن يغفر لنا ن منا من نحن منا نساء نحن منا لأننا لثنا أنبياء ا ما ذلات وأخطاء نحن بشر والمعاصي صباح عرضا للمعاصي المعاصي يبدو في بشر وتقع و كل لحظة تقع م ع ص وكل م ي ن و بني آ د م خطاء و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يعيذنا من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا وان يلهمنا رجلنا و إ ذ ا أ خ ط أ ن ا نسال أ ل ل ه أن ن يعفو ع الله ف ا إذا نتغرب يعني وجد س ع ن د علم مثل ويسرق يوجد قد ه ذ ان و إ لم نجد ف يعفو تاريخ أمتنا ا ا م م ع ر و ا ما يسرق ج د ن ا تاريخ أمتنا في ه ذ ا والحمد لله تعالى لكنه قد يوجد, قد يوجد. نعم قال اذا كان إ ن س ا ن عنده ثوب وعنده متاع وكان في الصحراء إ ذ ا وضعه بقربه كما ذكرنا قبل قليل ان لاحظه بنظره فهو م ح ر ز و إ ل ا فلا يكون م ح ر ز ا ل أ ن ن ا قلنا الحرز إ م ا أ ن يكون ب ا ل ت ح ص ي ن و إ م ا أ ن يكون ب ا ل م ل ا ح ظ ة بالنسبة طيب الآن للملاحظ هل كل إ ن س ا ن يكون ل ا ح ظ ي الملاحظ محرزا قال لا الملاحظ اختلف يعني لو كان عندي أنا مبلغ كبير من المال ووضعت على هذا المال ولد عمره أ ر ب ع سنوات و ل ت لو ل ا ح ظ ه يعتبر المال محرزا أ ن ا أ ك و ن مضيعا أ ك ث ر مما ل ا ح ظ ه أ ن ا وتغافلت عنه هذا ما محرزا قال لا بد في الملاحظة يعتبر في بد من شروط. قال شرط و الملاحظ قدرته على منع السارق عن وبناء على وبناء الثالق هذا يختلف أحوال البيوت ا ا ل ب ت خ في قربها وبعدها ا د من م ل ن ة يختلف أ ح و ا ل البيوت باختلاف بعدها وقربها من ا ل م د ي ن ة نعم ولذلك قال دار م ن ف ص ل ة عن العماره ة إذا ب ع ي د منفصلة عن, العمارة بعيدة عن البيوت مثلا كيلو متر ث ن ي ن كيلو متر هذه مهما استغاث فيها الانسان ما يسمعه الناس م ا يستطيعون تربيته و غ و ت ه ق اذا ل إ كان بها ملاحظ قوي يقظان ق و يعني يقضان ي يستطيع أ ن ي ح ر ز المال قال فهو حزن هنا موضوع ا ل ا س ت غ ا ث ة انتهى ل أ ن ه ا منفصله عن ا ل ع م ا ر ة إ ذ ا كان فيها ملاحظ قوي يقظان فهي حزن سواء كان الباب مفتوحا أو ك ا ن الباب مغلقا مع فتح الباب واغلاقه و إ ل ا ب أ ن لم يكن فيها حافظ يعني رجل ر ي ح ز ه او أ كان فيها أ ح د لكنه ضعيف ب أ ن كان طفلا صغيرا أ و رجلا كبيرا لكنه ع د ي د ما يهابه أ ح د هذا معه وجوده وعدمه سواء او كان فيها قوي لكنه نائم والباب مفتوح إ ي ش ف ا ئ د ة من وجوده نائم والباب مفتوح قال فلا تكون حرزا في هذه الحاله ة ذ ا بالنسبة للدار المتصلة واما بالنسبة للدار المتصلة الدار المتصلة الان قد يكون فيها بالملاحظة وقد يكون فيها الملاحظة ان قويا التارق الناس باستغاثته الناس بقوته يكون يكون يكون فيمنع يكون فيمنع من فيمنع قد وقد وقد حرز يأتيه يغيثه من ا ل س ب ق ة قال إ ذ ا كانت ا ل د ا ر متصله بالدور فهي حرز مع إ غ ل ا ق الباب ومع حافظ قوي أ و ضعيف ل أ ن ه لا يتحتم القوي ل أ ن ه قد يمنع بقوته وقد يمنع باستغاثته ولو كان نائما لان م دام البيت متصلا بالبيوت ط ب ي ع ة البيوت ا ل م ت ص ل ة إ ذ ا كان فيها إ ن س ا ن أ ن ه ينام ليس كالبتله تكون في الصحراء المفترض به أ ن ه يلاحظها ع ن ي ي ولا ف ي م ا في الليل ا يسال ذ كانت ا ا ر حرز على إ ا بث ا ل ح ا ر متصلة وكان الباب مفتوحا الباب وكان والحافظ نائما فهي ليست م ح ر ز ة في الليل ليست في الليل في محرزة وكذلك في النهار أ م ا في الليل فقول واحد ليست م ح ر ز ة و أ م ا في النهار ففي ا ل ص ح ي أ ن ه ا ليست م ح ر ز ة المتصلة قال يقضى إذا كان حارس الدار وكذلك في م ا ه و فنقول نائم قلنا إذا كان نائما إذا والباب إ ذ ا كان الحافظ أ و الملاحظ إذا ا ك نائما ن وكان الباب مفتوحا ف ب ي ت ه لا يعتبر حرزا سواء كان في الليل أ و كان في النهار طيب ف إ ذ ا كان يقظان دار مستقصر و المستطيل والحارس ن كان إذا ا يقظان ولكنه مع ذلك تغفله السارق و سرق منه فلا ي ع ت ب ر حرزا ل أ ن ه مستهتر لو كانت ملاحظته د ق ي ق ة و ص ا ئ ع ة لما تغفله السارق ما دام قد غ ا ف ل وسرق منه معنى ذلك أ ن ه كان مقصرا في ملاحظته فلا تعتبر الدار حرزا في هذه الحاله فإذا إ ذ ا كان الزمان زمن أ م ن والباب مغلق فهي ح ز نحن في بيوتنا ا ل آ ن نترك بيوتنا ونذهب الزمن زمن امن والبلاد امنه ا ل ك و ا اجمالا ن إن في ا ب مغلق في تعتبر、حزر. ف إ ذ ا دخل النسوه سرقه ولو لم يكن فيها أ ح د ف إ ن ه ا تعتبر حرزا ويقطع السارق بها والباب مغلق ف ت و والباب ح الآن لا الزمن زمن أمن م والبيت متصل قد يعتبر حزن للمال وبناء على هذا النصوص الذين يدخلون إ ل ى البيوت ا ل م ت ص ل ة ويسرقون منها في زمان ا ل أ م ن و أ ب و ا ب ه ا م غ ل ق ة ف إ ن هذه ا ل س ر ق ة لا توجد فيها شبهه وبناء على ذلك لا بد من قطع ي د ه و أ م ا إ ذ ا كان الزمن زمن خوف في أ ز م ن ة الخوف ل ا يتركون بيوتهم أو مفتوحا كان الباب مفتوحا إ م ا أ ن الزمن زمن خوف و إ م ا أ ن الباب كان مفتوحه ا الحالين الباب مفتوحا تتكلمنا ففي كل ن ع ا أو كان في الليل ففي ي الليل ف هذه الحال كلا ا ا ن في ن ه ر الحالين م ذ ه ب أن ر ا ه أ ت مفتوحا تكون في فإنها الليل أو كان الباب فإنها ما تكون حرزا أو طيب. هذا ب ا ل ن س ب ة للبيوت و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل خ ي م ة إ ذ ا كانت في الصحراء ا ل خ ي م ة تختلف عن البيوت قال ويراقبها الخيمة إذا لم تشد أطنابها ذيولها وما فيها كمتاع في الصحراء إذا وجد الإنسان الذي يلاحظها ويراقبها وإلا وإلا أطنابها ذيولها لم ولم ليست ترخى وأرخيت فهي في فهي فهي محرزة محرزة تشد شدت وجد بأن قال فهي حرز بشرط حافظ قوي فيها ولو كان نائما لانها تصير كالبيت في هذه الحاله ة ولو كان نائما ف ي ا بقربها قال الإحراز عادة والخيمة تهاب أكثر من هيبة البيت البيت جزران البيت أو أكثر أبنية لحصول هيبة من السارق قد يتحطن فيه قد فيه يتخذ ب فيه ي ت ن ف س ه وسائل أ م ا بالنسبه للصحراء ا ل خ ي م ة تهاب إ ذ ا كانت أ ط ن ا ب ه ا م ش د و د ة و أ د ي ا ل ه ا م ر خ ي ة فتهاب ف إ ذ ا كان الحارس فيها ولو كان نائما ف إ ن ه يعتبر حافظا وتعتبر حرزا ف إ ذ ا سرق منها ف إ ن السارق ي وأما بالنسبة للماشية قال الماشية إ ن كانت ب أ ب ن ي ة م غ ل ق ة م س ت ص ل ة ب ا ل ع م ا ر ة فهي م ح ر ز ة سواء كان فيها حافظ أ و لم يكن فيها حافظ و أ م ا إ ذ ا كانت في ا ل ب ر ي ة قال ف إ ن ه يشترط لها حافظ ولو كان الحافظ نائما لأن ولو الحافظ أصلا الأحيان أجل الوحوش وأن أقرب كان نائما هذا معها حافظ هو يوجد حفظ في ينام عادة الحيوانات التي ت أ ت ي إ ل ى ا ل م ا ش ي ة فوجوده معها يمنعها وبنفس الوقت يمنع ا ل ت ا ر ق ة من سرقتها ل أ ن ه ولو كان نائما يستيقظ ط ب ي ع ة الحارس الذي ينام مع المواشي يكون نومه خفيفا حيث إ ن ه يستيقظ ب س ر ع ة على كل حال إ ذ ا كانت الحيوانات في ا ل ب ر ي ة يشترط معها حافظ ولو كان هذا الحافظ نائما وأما الإبيل قال ابل اذا كانت في الصحراء فانها محرزه شريطه ان يكون معها حافظ يراها وأما إذا كانت لبل مقتورة لبل الحافظ ف إ ن ه يلاحظها ويعرفها س ر ي ق ة البعير أ و س ر ي ق ة ا ل ن ا ق ة ليس من ا ل أ م ر ا ل س ه م يعني ما ب ل ح ظ ة و م ن ا ء على ه ذ ا إ ذ ا كان يلتفت إ ل ي ه ا كل ف ت ر ة ف إ ن ه ا تعتبر م ح ر ز ة لكن ما هو ضابط القطار في ا ل إ ب ن يعني لو كان طول ل ر ب ط ه م ئ ة ن ا ق ة متتابعه ة ما يستطيع ي أن ح ر ز ا ما يستطيع أ ن يراقبها مهما التفت إ ل ي ه ا ل أ ن طولها يزيد عن الفتر ما يستطيع الإنسان أن يحفظه يستطيع أن قال لمد من ضابط ق القطار ضابط ا ل ضبطه إ م ا م النووي هنا ب ت س ع ة وقيل إ ن ضابطه س ب ع ة من ا ل إ ب ل هذا يعتبر قطارا محرزا إ ذ ا كان ي ت ف ت إ ل ي ه فما زاد عن التسع أ و السبع فهو ليس بمحرز إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م البلقيني رحمه الله تعالى من أ ص ح ا ب ن ا قال التقييد بالتسع أو السبع أو ليس بمعتمد ومراد أ ن ه ليس بمعتمد على الاضطراد على قال ف إ ن ا ل ش ا ف ع ي لم يعتبر ذ لم ك وكذلك ل يعتبره كثير من ا ل أ ص ح ا ب قال و ا ل أ ش ب ه الرجوع في كل مكان إ ل ى عرفه وبناء على هذا قد تكون السبعة في مكان شرزا وقد تكون تكون يختلف باختلافه مكان مكان السبعة شرزا السبعة شرزا ليس في في الأماكن من ارتفاع وانخفاض أو وجود من وبهذا ا ا منعطفات القطار ولا هذا ن خ آخره ف فيحدث ض أو أول وجود يرى يرى ا البكان نعم و نستطيع أ ن نعرف السبب في اختلاف أ ص ح ا ب ن ا في ضبط القطار بالتسع أ و السبع اختلافهم إ ن م ا كان بسبب اختلاف العرف في ع د قطار م ح ر ز او أ قطار ا غير م ح ر ز باختلاف الزمان والمكان وبالنسبة للكفن قد يسرق الانسان الكفن ب ا ل ن س ب ة للميت القبر إ م ا أ ن يكون في بيت محرج و إ م ا الا يكون في بيت محرج قال وكفن في قبر محرج محرج مثل البيوتات التي تعمل فيها لبيت وكفن في مصر حتى الآن يدفنون قبر محرز محرج تعمل فيها مقبرة توجد غرفة أو بيوت فيها الناس فهذا ضمنه البيت هذا ك ف ن يعتبر محرزا نعم فاذا لم يكن ببيت محرز القبر لم البيت لا يكن ببيت يكن ببيت يكون محرز ناس تاخنين الأماكن القبر ومسرط في في كثير الأماكن يوجد إ كان ا لم ق ب بيت والباب ر في غ ل الكفن ق فهذا فإذا محرز لم يكن في ببيت ي ت محرز قال إذا كان م العمارة ق ب بطرف ر ة فإنه ع ب ر أيضا محرز ا لأن حرز كل حرض شيء من م ث ل ه فحرز الكفن ما دام قد دف به الميت ووضع في القبر قبر متصل ب ا ل ع م ا ر ة ف إ ن هذا القبر يعتبر حرزا ب ا ل ك ف ن و أ م ا إ ذ ا كان ب م ض ي ع ة ب أ ن مات إ ن س ا ن في الصحراء ودفن فيها فجاء إ ن س ا ن وسرق كفن هذا الميت قال ف إ ن ه لا يعتبر حرزا له لعدم إ م ك ا ن ي و ي ا ن ت ه ب و س ي ل ة من الوسائل نهائيا إ ذ ا ك ن اعتبرنا ا نحن المال في القبر في الصحراء بدون ملاحظ ليس محرزا أ و بملاحظ لا يراقبه دائما ليس محرزا فان يكون الكفن في الصحراء بدون ملاحظين غير محرزين من باب أولى وصلى اولى ل ل على ه سيدنا محمد ع آله وصحبه, وصحبه.